وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى اله وازواجه واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاخوتي في الله اخواتي في الله هذا عود حميد الى برنامجكم رساله وقد جعلت هذه الحلقه تحت عنوان ارض الصومال الصومال ارض الاسلام المنسيه الصومال ارض الاسلام المنسيه احبتي في الله علمنا الله عز وجل في قرانه انما المؤمنون اخوه وعلمنا عز من قائل في قرانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وعلمنا نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والله ما آمن والله ما آمن والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم أحبتي في الله حلقة بعنوان الصومال أرض الإسلام المنسيه أتكلم فيها عن وجع جديد من أوجاع المسلمين وأوجاع المسلمين كثيرة أسأل الله أن يعافي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كل ألم ووجع وضيق وكرب تكلمت في اللقاء الماضي عن أهلنا في سوريا وفي هذا اللقاء لا يمكن أبداً أن أنسى أهلنا في أرض الصومال لماذا الحديث عن الصومال الجواب نصرة لإخواني فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم نحن جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث الصحيح المسلم أخ المسلم وقال المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا أتكلم عن الصومال لأنهم أهلي إخواني عرب مسلمون أهل سنة، ووجع المسلمين في أي مكان وجع لي، وألم أي مسلم في أي مكان ألم لي، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. حديثي في هذه الدقائق عن الصومال لعل الله أن يفرج به قربة، أو يزيل به غمة، أو يكشف به بلاء. وهم لعل أحد من إخواني يسمع هذه الكلمات فيرق قلبه فيدعو دعوة بجوف الليل فيغيثهم ربنا لعل واحدا من أصحاب الأموال يسمع هذه الكلمات فيرق قلبه فيساهم في حفر بئر يسقي الناس ويسكون منه أرضهم وتشرب منه فتأتي البركات وتنزاح القربات سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة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 إخوانكم في الصومال يموتون في عسر شديد في عري شديد في موت رهيب في قربة عظيمة فرجوا كربهم يسروا أمرهم أطعموا جائعهم اسقوا الضمآن منهم داووا مرضاهم الله يا إخواني الواحد منا عندما يرى صور إخوانه في أرض الصومال ولعل بعضها يعرض علينا الآن الواحد منا لما يرى صور إخوانه في الصومال وقد اصبحوا جلد على عظم من شدة الجوع ومن شدة الضمأ الشاء يد ما لها القلب شعب مسلم شعب الصومال عشر مليون كلهم مسلمون كلهم أهل سنة من أكثر الشعوب تمسكا بالإسلام من أكثر الشعوب حفظا للقرآن من اكثر النساء تمسكا بالحجاب ولذلك العالم الغرب المتحضر لا يبالي بهم بل هناك مؤامرات من وراء مؤامرات عملت على إذابة هوية شعب الإسلام الصومالي وحملات تنصيرية من وراء حملات عملت على إخراج شعب الصومال المسلم من دينه إخواننا, إخواننا هناك يعانون من احتلال إثيوبيا النصرانية المدعومة من أمريكا وإسرائيل يعانون من احتلال كينيا النصرانية المدعومة من أمريكا وإسرائيل ويعانون من حرب أهلية طاحنة نفخ في نارها هؤلاء الذين لا يريدون أن يقوم للإسلام قائمة ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ويموتون من الجوع مجاعه جاءت على الاخضر واليابس مناظر يندى لها جبين العالم جاءت المجاعه على كل المواشي فقتلت وعلى كل الأرض الزراعية فأهلكت ومات آلاف وشرد آلاف وطر العجب العجاب من العرب من يأكل ملء بطنه ويبحث عن المهضمات ويشكو من التخمة ويشكو من أمراض السمنة ويبحث عن الأدوية النافعة للرجيم وإخوانه جلد على عظم أنا أريد من إخواني يعني عرض بعض الصور صور غير متحركة ثابتة لنرى كيف وصلت المأساة في فضاعتها وفي شدتها وفي هولها فحديثنا في هذه الليلة عن إخواننا من الصومال لعل الله أن يفرش كربه بدعوة لعل واحد من أصحاب الأموال يتحرك